شبكة مزامير آل داود تقدم سمع الله لمن حمده الحمد لله الكريم الوهاب الحمد لله الرحيم التواب الحمد لله الهادي إلى الصواب مزيل الشدائد وكاشف المصاب الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطر فما سأله سائل فخاب يسمع جهر القول وخفي الخطاب أخذ بنواصي جميع الدواب سبحانك ربنا من إله عظيم لا تماثل ولا تضاهى ولا يرام لك جناب أنت ربنا لا إله إلا أنت إليك المرجع والمآب سبحان فارج الكربات سبحان مغيث اللهفات سبحان مجيب الدعوات سبحان من لا تختلط عنده اللغات ولا تلتبس عنده الحاجات ولا يتبرم بكثرة السائلين مع تنوع الحاجات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واخنا برحمتك واصرف عنا شر وما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاذيت ولا يذل مواليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا ونتوب إليك لا ملجأ لنا منك إلا إليك اللهم يا رحمن اللهم يا رحيم اللهم يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قدوس يا مالك الملك سبحانك أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فلم ننزجر وخوفتنا فلم نعتبر فلا نحن أبرياء من الذنب فنعتذر ولا نحن أقوياء عليك فننتصر سبحانك عز جاهك وجل وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك وجهك أعظم وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها في السماء ملكك وفي الأرض عظمتك وفي البحر قدرتك وبالعذاب سطوتك سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع اللهم قد وقفنا ببابك فاغفر لنا يا الله اللهم قد وقفنا ببابك فتقبل منا يا الله اللهم قد وقفنا ببابك فارفع درجاتنا يا الله اللهم قد وقفنا ببابك فاستر عيوبنا يا الله اللهم قد وقفنا ببابك فبيض وجوهنا يا الله, يا الله ليس لنا إله غيرك فنرجوه ولا رب سواك فندعوه سبحان من رزق الحية في العراء سبحان من رزق الحوت في ظلمات الماء سبحان من رزق الطير في طبقات الهواء عز جاهك وجلت وتقدست أسماءك ولا إله غيرك يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة اللهم إنا عبادك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكافرين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين اللهم احفظ ذرياتنا من صحبة الأشرار اللهم احفظهم من المسكرات والمخدرات يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم إن لنا إخوانا في كل أرض من أرضك يصيبهم من اللأواء والبأساء والضرواء ما لا نشكوه إلا إليك اللهم فانصر عبادك المؤمنين المستضعفين اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم قو ضعفهم اللهم ارحم موتاهم اللهم فك أسراهم اللهم داوي جرحاهم اللهم كن ناصرهم إذ قل الناصر يا رب العالمين بمن نستغيث وأنت المغيث الناصر أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر من الذي يغفر ذنبنا وانت للذنوب غافر من الذي يستر عيبنا وانت رحيم الساتر يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك وأعدنا من عذاب نارك اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فاختم لنا وله بخير ومن كان ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين